أنا لا يجاوز حناجرهم وقد آذوا علي رضي الله عنه كثيرا حتى جاء عبد الرحمن هذا مع اثنين معه على أن يقتل علي ومعاوية وعمر بن العاص في يوم واحد واتفقوا على أن يكون هذا اليوم السابع عشر من رمضان وأنا تكلموا عن قول الله جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء فقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد ورد أنه وخارج إلى صلاة الفجر رأى وز معروف الوز والبط كان بجوار بيته فإذا الوز والبط يعني يحدث صوتا فجاء من جاء ورده قال لا دعهم إن هذه النوائح يعني كأنه شعر بدنو أجله فجاء عبد الرحمن بن الملجم وضربه مضربة فلما مات أمير المؤمنين قال الحسن والحسين لعبد الرحمن ليس على أمير المؤمنين بأس يعني أن الضرب لم تؤثر فيه يريدان أن ينظر ردة فعله فقال لهم عبد الرحمن على من تبكي إذن أم كل ذوم أم كلثوم هذه بنت علي على من تبكي أم كلثوم علي لأنه كان واثقا من ضربته والله لقد اشتريت هذا السيف بكذا وكذا عد مالا ثم وضعته في السم أربعين يوما حتى رفضه ثم إني أعرضه على الناس كل من عابه قومته ثم ضربته به ضربة لو ضربت به أهل المشرق لقتلتهم فقال من يمدحه يا ضر... عمران بن حطان يقول يمدح عبد الرحمن بن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فاحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا الآن تأمل عمران بن حطان يقول إن هذا عبد الرحمن بن ملجم بقتله لعلي أضحى من أوفى أهل, أهل الأرض ومن أعظمهم ثق من ثقل ميزانه من الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الأولين أحيمروا ثمود عاقر الناقة وأشقى الآخرين وأشار إلى علي من يخضب هذه عن هذه أو من يفصل هذه عن هذه فهو أشقى الآخرين في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أوف الناس في نظر عمران بن حطان ومع ذلك عمران يعتقد أنه على الحق نسأل الله العافية هذا عبد الرحمن بن ملجم الذي ضرب معاوية كان أمر معامر رضي الله تعالى عنه طوالا بدينا فالضرب لم تؤثر فيه لكنها أصابت عرقا فيه امتنع بعده أن يكون له ولد ولذلك ليس لمعاوية إلا يزيد أما الذي ذهب ليقتل عمرو بن العاص فإن عمرو بن العاص اشتكى بطنه وكان الأمر يومئذ يصلون بالناس فأناب رجلا يقال له خارجة بن زيد أن يصلي عنه فجاء هذا المكلف بقتل عمر يقتل خارجة يحسبه عمرا فضربه فقتله فسر لأنه أدى المهمة فلما جلس مقيدا عند الحرس دخل عمرو بن العاص فأصبح الناس يسلمون عليه بالإمرأة أن يقولون السلام عليك أيها الأمير كيف أصبحت أيها الأمير فتعجب فقال للقائل من هذا قال هذا عمرو بن العاص قال لأحدهم من هذا قال هذا عمرو بن العاص قال أنا قتلت من قال أنت قتلت خارج ابن زيد فقال المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله وأراد الله خارجه أردت عمرا وأراد الله خارجه قال ابن عبدوس في رأيته الشهيرة الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور